Hei <gegen Taking> ala <Styles> <SES> <ingenası�tes> صوت الماذن والأذان وزحمت ذنوبي تغافلت الخطايا العوج وبعت الزام بلي تثاوى بل صوت تنحنح حول عيوبي عرفتني ربي قريب صبا شعرت بقاش عري رهور تعشت ولاجت بعدها ما شعرت إلا وانا غارق بغيابهبا تخيلت ذنوبا اللي توثبت اتجه صابي وانا العبد الفقير اللي يضيق بكثرة ذنوبا <تصفيق> تخيلت القيامة والعذاب وضيقت من ثوبي تخيلت المعاصي السود وضاق القلب بجنوبه ذكرت القارح والزلزل أهوانه ومكتوبي ذكرت الناس صغر ذنوبي معي في لوح مكتوب من أول وحشة القبرى الصغير في أول إلى حد الصراط المستقيم وآخر دروب أنا دوبي وصلت من الغياه وادي جا وقلبي تونز عنه زرير الخطى دوبا مع صوت المؤذن بالأدان وزحمت ذنوبي لا بليس يا ربي وجيتك راجيت توبه على صوات ماذ ولاذانوا زحمه الذنوب تقا خطائر